بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمّل قم الليل إلا قليلة نصفه أو إن قص منه قليلة أوزد عليه وردت للقرآن ترتيلا سنلقي عليك قولا فقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا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 يوم توجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيفة مهيلة إن أوسى رَسُولًا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ وَسُؤِلَ فَاخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ ت تكون إن كفرتم يومين يجعل الولد نشيبا السماء مفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره أَمَّنْ شَاءَ اسْتَخَفَّ إِلَى رَبِّهِ سَفِيلا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ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 مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه